أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا إيسى بن مريم البينات وأيّدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم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 وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْسِكُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَعْثِيَ يَوْمُ اللَّهِ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا حُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةُ وَالْكَافِرُونَ هُمُ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 يُغْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أولا لا <تصفيق> خالدون <سؤال> <سؤال> ألم تر إلى الذي حاجت إبراهيم في ربه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 قَالَ أنا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ أَبُو هِيلَ والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله لأتعى بعثه قال كم لبث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 وانظر الى ربك وكيف جعلك يا صلي الناس وانظر الى العظام كيف انشرها ثم نكتوا الاحما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 قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليضمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاطرهم إليك فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْآةً ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَذِيبٌ حَكِيمٌ مثل الذين ينفقون أموالهم بي سبيل الله كمثل حبه كمثل حبة انبتت سبع سنة بلفئه كل سنبلة مئة حبة. والله هو الضاعف لمن يشاء والله هو واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون هم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غلي حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذين ينفقون مالهم رياء انناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فما صار كما صار صفوان عليه تراب فاصابه وابل فاصابه وابل فتركه صلبا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 وَمَا صَلُّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير اَيَوْمَ يَأْتُ أَحَدُكُمْ أَن تُفُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية بعفاء فأصابا إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طجبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخ بيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميق الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالبحشة والله يعيدكم مغفرا تامن هو والله هو واسع يؤتي الحكمه من يشاء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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِن نَفَقَةٍ أَوْ لَذَرْتُمْ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارُ إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم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 لِلْبُقَرَاءِ الَّذِينَ احْتَصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا وعلانية سروا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسجد ذالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى بَل لَّمَّا يَذُوقَ فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالبون يمحط الله الرباء ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثير ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحدلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء اتقوا الله وذروا ما بقي من الزباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذلوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانتوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين الى اجل فمن كان يرجو ان ينجيه الله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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمي الله وفليم للوليه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء مَن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَعبَثُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأموه أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأبنى ألا ترتابوا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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانة وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يعاسبكم به الله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 لا يكلف الله نفسا إلا بسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 وأنت مولانا فانكرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أليس لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ يَهْدِي النَّاسَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌّ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِي كُلٌّ من عِنْدِ رَبِّنَا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 وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ الْنَّارُ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بدنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد واد كان لكم آية في فئتين فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤجد بنصره من يشاء إن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ من النساء والبنين والقناطين المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاء الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل آه بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواجهم مطهرة ورضوانهم من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فغفر لنا ذنوبنا واغنا عذاب النار والصادقين والقانتين والمنهتين والمستغمرين بالاسعار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة والو العلم لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ فَإِنْ, فإن أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَكُلِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويكتلون وَيَقُولُونَ النَّبِيُّ إِنَّ بِي حَقٌّ وَيَقُولُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَّا سَوفَ نَبَشِّرُهُمْ هَبِّشِرُهُمْ بِعَذَابٍ أليم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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَضَرَبُوا بِهِۦ دِينَهُمْ إِن مَّا كَانُوا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 تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير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 ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله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 وما عملت من سوء ان توسلوا ان بين ع و بين غ امدام بعيدا ويحذركم الله نفسه والله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 الأطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اختفى آدم ونوحا وآل إبراهيم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 إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنتا والله أعلم بما وضعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنَّ الَّذِينَ تُسَمُّوا مَرْيَمَ وَإِنَّ يَوْعِيدَ عَدْوُ الزِّيَّتَ مِنْ الشَّيْطَانِ قبول حسن وامطاء نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها ذكرياء محرابا وجد عند دار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 هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً تَجْعَلُنِي لِلْمUTَّقِينَ إِنَّكَ سميع فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاء وَصَد ق بكَمَة مَِ الله وَسَدًا وَحفور وَسَدًا وَحفور وَلَب أَِنَ الصال قال ربي ان لا يكون لي غلام وقد بلغ علي الكبار وامراتي عاقر اولكذلك الله يفعل ما يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمدا واذكر ربك كثيرا وَصَبَّحَ بِالعَشْقِ وَالِابْكَاءِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَوْلَى يَمُ انَّ اللَّهَ قَدْ إن الله اخطفاك وطهرك واخطفاك على لتاء العالمين يا مريم قلتي لربك واستدي أقلتي لربك واستدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلُقُونَ أَقُلَامَهُمْ أَجْلُهُمْ يَصْبُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَرِمَةٍ مِّنْ إسمه المسيح عيسى بن مريم وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمٌ الناسَبِ الْمَعْد وَكَالَ وَمِنَ الص الصَّالِح قَالَ رَبّ ا يَكُ لِي وَلَذُ وَلَم يَمْسَسْنبَ شَو قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 إِنِّيَ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطِّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْلِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَاءَ بِإِذْنِ اللَّهِ وأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجعتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى والذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختربون فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ مِنْ الناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم, فنوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل إيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تعالوا ندعو ابنان ونساء ونساءكم وانفسنا وانفسكم هم من ابتلي من الله على الكاذبين وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَذِيدُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُرْسِدِينَ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوائم بيننا وبينكم تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشيك به ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فكونوا شهدوا بأننا مسلمون لم تحادتون في إبراهيم لم تحادتون في إبراهيم وما أنزلت آہ الام والله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 لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي آمنوا بالذي أنذل على الذين آمنوا وجه النهار وكبروا آخره وَاكْفُرُوا آخره لعلَّ هُمْ يَرُجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم كل ان الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله هو فاتع عليم يختص برحمته من يشاء والله فضل الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تامله بيقين ضاري واتئ히 ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا ذي الأميين سبيل ويكونون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعاته والثقى فإن الله يحب المتقين إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَغُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَا خَلَاطَ لَهُمْ في وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَمْ بُؤ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم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 ولكن كونوا ربان الدين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَاقَ النَّبِيِّنَ لما, لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ هُم مَّا جَاءَكُم رَّسُولُهُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ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 سماعيل وإفحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيؤون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوماً كفأوا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال دين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يغفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تعبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار بل ينقبل من احدهم هل ينقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به لهم عذاب أليم وما لهم من